إذا صدقوا فيه بأي شيء نستغل جعل بعض الناس يرسلوا بذعاً صلي عشر مرات وأرسلها لعشرة أشخاص سيصلوا كذا مرة فيكون لك مليار حسنة أصلاً تحديد الأعداد هذه بناءً على ماذا؟ وهذه أمانة في رقبتك وإذا ما أرسلتها وأسأل يوم الدين سأسألك أنت اللي تدير الناس يوم الدين وأنت اللي تسأل على كيفك يوم الدين؟ لهم رب يحاسبه فإنما حسابه عند ربه ليس عندك ليلة رأس السنة سيكون الناس فيه له لعب كفر وعصيانه طيب فلنجتمع الساعة الثانية ليلا لنصلي حتى ينظر ربنا إلينا ويرى العباد فيه ونحن فيه طيب جمع الناس على العبادة الساعة الثانية عشر ليلة برسائل جوال هو من السنة في شيء؟ جمع الناس على الصلاة والتحديد الساعة الثانية عشر ليلة هل هذه سنة؟ وهكذا الباب البدع مفتوح على الجرار وبدع وراء بدع وراء رسائل وراء رسائل كلها في أشياء ما أنزل الله بيها من سلطان في مثل هذا دعاء السنة الجديدة وأدعي ما أنزل الله بها من سلطان وكل جمعة ذكر مخترع جمعا باركة جمعا باركة جمعا باركة ذكر مخترع لا تجد ولا في أي ديوان من دواوين السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه لأصحابه أو قاله أو أصحابه قالوا فيما بينهم أو أن بعضهم كان يقول لبعضهم كل جمعة كل جمعة يقول جمعا باركة جمعة, جمعة وأذكار مخترعة فإذن بدع ترسل أحاديث موضوعة ترسل استهزاء بالأشخاص والقبائل والبلدان